لَنَتَّبِعَ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ فَلَيْسَ لِيَسْلِمَ وَجْهُهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِعُرْوَةِ الْوُثَا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَكَ صَرَتَ لَا يَع كَكُفرُهُ إلَنا مَرجعم إلَنا مَرودهُم فَنُ نَبِّئُهُم بِمَاعَنِوا إِ اللهه عَليمُم بِذَا تِقْدُ نُمَتِعهُم قَللَ ثمَُّ نَطَّهُم إهَذابٍ غَليم وَول إِ سَألتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَبَّلَ يَقولُ الله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 كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كلس واحدة إن الله سميع بصير